أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذر فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا صدق وان ان الدين لقطع والسماء اذا تلحق انكم لفي ط اتفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سن یو مُھو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آسان وان في انفسكم افلن تنظرون في السماء مِثْلَ مَا انْكُنْتُمْ تُقْلُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ عليه سلام فَقَرَّبُوا إِلَيْهِ قَالَا إِنَّكَ إِنْ كُنْتَ إِلَّا يَوُهُ بِغُلامٍ عَلِيم فَأَنْقُبَ لَتِي مَرَأَتُهُ فِي صُرٍّ وَتٍّ فَصَدَّ كَمْ وَجْهٍ أكيم العليم